زَغَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ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 اللهم لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذين أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Yes. Yeah.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 إِلٰو وَكَفَرَتْ طَائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ